في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بمناسبة أننا سنشرح جزءا من كتابه الصحيح ألا وهو كتاب الرقاق وقد اخترت لهذا الشرح اسما على عادة العلماء الأوائل أنهم كانوا يعني يختارون اسما لشروحهم وقد سميته فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق وذكرت شيئا من ترجمة الإمام في المرة الماضية وثناء شيوخه عليه فأنا أستكمل اليوم إن شاء الله ذكر بعض ثناء الشيوخ عليه لأنني كما قلت في المرة الماضية ثناء الشيخ على التلميذ شيء عظيم لأن الشيخ لا سيما في هذه الأزمان لا يحتاج أن يجامل تلميذه وبثناء الشيوخ على التلميذ يحظى التلميذ بمكانته وقد كان الإمام رحمة الله عليه محل إجماع من أهل العلم ما أعلم أحدا غمز الإمري رحمه الله أبدا إلا ما يكون بسبب داء المعاصرة والمعاصرة حرمان كما يقول أهل العلم ولا ربما يعني ذكرنا شيئا من هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق لابو جعفر وهو تلميذ البخاري وهو الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام من تصال فيه لا سيما الجامع الصحيح. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق سمعت محمد ابن إسماعيل البخارية رحمه الله يقول لما دخلت البصرة صرت إلى بندار وبندار كما ذكرت في المرة الماضية اسمه محمد ابن بشار وبندار لقب له والبندار هو الميزان لأنه جمع علم شيوخ بلده ثم رحل بعد ذلك إلى طلب العلم يقول البخاري أنه لما دخل البصرة ووافى مجلس بندار اللي هو محمد بن بشار قال فلما وقع بصره علي قال من أين الفتى لم يكن بندار يعرف البخارية ولم يلقه قبل ذلك فقال من أين الفتى قال فقلت له من أهل بخارة فقال لي كيف تركت أبا عبد الله بيسأله عن البخاري يعني بيسأل البخاري عن البخاري لأنه لا يعرف لم يلتقي بالبخاري قبل ذلك قال البخاري فأمسكت أي لم أعرفه بنفسه لم أقول له أنا البخاري فقال له التلاميذ في الحلقة يرحمك الله هذا أبو عبد الله أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه قال فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين وهذا كما قلت إنما سمع فقط عن البخاري فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده نلل قال محمد مرشار أيضا وبندار حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة الرازي بالري والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد ابن إسماعيل البخاري ببخارى ومسلم بنيسابور مسلم الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى البخاري كان له شيخ اسمه عبد الله بن منير يقول خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير رحمه الله إلى بخارى في حاجة له فلما رجع قال له ابن منير لقيت أبا عبد الله لانه كان ذهب إلى بخار بلد البخاري يعني قال لقيت أبي عبد الله قال لا فطرده من مجلسه وقال ما فيك خير إذ قدمت بخارة ولم تصر إلى أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري وكان الحقيقة يعني عبد الله بن منير يقول محمد بن إسماعيل استاذي برغم أنه هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان ابن صاعد يسمي البخاري الكبش النطاح الكبش النطاح لأن البخاري لم يكن يثبت له أحد في المناظرة إذا حصل نوع من المناظرة في الحديث سواء كان في الحفظ أو في عليا الحديث أو في أسام الرواه أو كناهم أو الكلام ده ما كان أحد يثبت للبخاري أبدا فشبهه ابن صاعد بالكبشي النطا قال ابن عبي حاتم الورق سئل عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الإمام الدارمي الإمام الدارمي ده أحد شيوخ الإمام البخاري ولما مات الدارمي وبلغ نعيه البخاري بكى البخاري وأنشد قائلا ان عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا ابا لك أفجع إن عشت تفجع بالأحبة كلهم يعني انسان طويل العمر عنده مشكلة المشكلة دي أنه يودع كل يوم حبيبا إذ أنه من آخرهم حياة، فدائما إذا دفن رجلا يحبه يحزن عليه حتى يذهب بعضه ثم يدفن رجلا يحبه ثم يدفن رجلا يحبه فهو قد عاين الأحباب جميعا إذ صال عمر هذا معنى كلام البخاري أن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع أي فناء نفسك أفجع أو ينبغي أن تتفجع عليها أكثر من تفجرك على من تحب. سئل الإمام الداريمي رحمه الله، وله كتاب اسمه السنن، سنن الداريمي مشهور. عن حديث محمد بن كعب لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وهذا الحديث لا يصح يعني. وقيل له محمد يزعم أن هذا صحيح. يزعم أن هذا صحيح أي إلى محمد بن كعب يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكلام هنا منسوب لمحمد بن كعب وإلا فالحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام لا يصحه إذ تفرد برواياته الديلمي ومفاريد الديلمي عادة يا مكذوبة يا منكرة يا ضعيفة فقيل له إن محمدا أي البخارية يزعم أن هذا صحيح فقال محمد أبصر مني ده كلام شيخه عنه لأن همه النظر في الحديث أما أنا فمشغول مريض ثم قال محمد أكيس خلق الله إنه عقل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه والإمام الدارمي أيضا طلب كتاب البخاري في الأدب المفرد. البخاري له كتب كثيرة. سنذكر شيئا من مصنفاته في في مواطينها. من ضمن الكتب دي كتاب اسمه الأدب المفرد. ليه سماه المفرد؟ لأن البخاري في صحيحه أفرد كتابا سماه كتاب الأدب. فحتى لا يختلط على الناس في في العزو تقول أخرج البخاري في الأدب. يترى الأدب الذي في الصحيح ولا الأدب الذي أفرده عن الجامع الصحيح فعشان كده سمى كتاب الأدب إيه المفرد طلب الدارمي رحمه الله كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله فيعني أراد أن ينظر فيه وينظر كيف صنف البخاري كتابه هذا وحبسه عنده ثلاثة أشهر فلما قال القائل فلما أخذ مني الكتاب سألته هل وجدت فيه حشواً أو حديثا ضعيفا فقال ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح وهل ينكر على محمد كلام الشيوخ البخاري رحمه الله كلام كثير في هذا وطبعا إذا كان ذا كلام شيوخ فكيف بأقرانه فكيف بتلاميذه زي الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح لما سأل البخاري عن علة حديث وذكرها له البخاري قال له دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد ده كلام الإمام مسلم رحمه الله مع شيخه الإمام البخاري ابن خزيمة وهو يعني يعتبر من تلاميذ البخاري ومن أقرانه في نفس الوقت زي مسلم كده بالضبط يقول ما أعلم تحت أديم السماء أحدا أعلم بالحديث وأحفظ من محمد ابن إسماعيل البخاري هذا فضلا ونا أو ناهيك عن تلاميذه الآخرين زي الإمام الترمذي الذي تخرج به نذكر شيئا من ورع الإمام البخاري رحمه الله وعبادته وفضله كان يقول الإمام البخاري إني لا أرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا الإمام الذهبي رحمه الله علق على كلام البخاري قال صدق فمن نظر إلى كلامه في الرواه علم ذلك لأن البخاري رحمه الله كان يستخدم الكلام اللطيف حتى في الجرح في جرح الرواه يقول مثلا في الراوي فيه نظر لا يقول كذاب مثلا مغفل أو ما يشبه هذه العبارات التي تشعر بالقوة القوة في الجرح. أي يقول ليس بثقة. لا كان قليلا ما يستخدم هذه العبارات لكن عباراته على أي حال كانت عبارات رقيقة. أقوى عبارة يمكن عند البخاري استخدمها البخاري أن يقول في الراوي أنه منكر الحديث. فكان يقول أرجو أن ألقي الله عز وجل وأنه لا يحاسب أن اغتبت أحدا. هنا بقى في إشكالية انا اريد ان ابينها هل الكلام في رواه الحديث يعد من الغيبه المحرمه يعني في راوي سيء الحفظ خلاص حفظه مش مظبوط ممكن يدخل الكلام في بعضه يدخل احاديث في بعضها يعني ممكن الحديث المكذوب يجعله صحيحا أو يجعل كلام الناس فينسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام زي ما حصل مثلا لثابت بن موسى الزاهد ثابت ابن موسى الزاهد هذا كان رجلا مغفلا سيء الحفظ في مرة من المرات وكان متعبدا وشغلته العبادة عن حفظ الحديث لأن حفظ الحديث يحتاج إلى مداومة النظر ويحتاج إلى نهمة الطالب ده, ده تثبيت الحفظ كما قال البخاري رحمه الله فانشغل ثابت ابن موسى بهذه العبادة ولم يضبط الحديث في يوم من الأيام ثابت موسى زهداء دخل مسجدا من المساجد وكان أحد المحدثين واسمه شريك ابن عبد الله النخعي كان يحدث الطلبة بحديث فقال لهم حدثنا الأعمش عن أبي سفيان ابو سفيان طلحة ابن نافع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعد كلمة قال أم داخل مين ثابت ابن موسى زيد داخل من, من باب المسجد فخاطبه شريك خاطبه شريك يعني يعني بيتبسط معاه يعني فقال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار بيمزح معاه بقول له أنت وشك منور وانت تقول لي ليل أكيد بتصلي وحاجة زي كده فظن ثابت أن هذا هو الحديث فكر إن من صلى بالليل حسن وجهه هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج من المسجد وجعل يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار طب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده لا الذي قال هذا هو شريك كان بيمزح معه لكنه لم يضبط المسألة وكان سيء الحفظ فجعل كلام شريك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإحنا لو تركنا بقى المسألة تمشي كده وكل راو سيء الحفظ نتركه لسوء حفظه إذا الله ضاعت الشريعة كلها فما كان العلماء يقبلون أي خبر من أي راو من الرواه إلا إذا كان حافظا ضابطا وإلا حضيع السنة كلها فقام علماء الحديث ونظروا في الرواة الذين نقلوا إلينا الأحاديث وسألوا عن كل راوي أهل بلده وأهل العلم فلان ده ايه يقول له ده كذاب أو يقول له ده ثقة أو يقول له ده سي الحفظ أو يقول له فلان ساقط العدالة فكان العلماء الحديث يكتبون هذا, هذا الكلام ودونوه في كتب وكل الرواة الذين رأوا الحديث رتبوهم على حروف الهجاء من اسمه من, من, من يبدأ اسمه بحرف الألف يبدأ اسمه بحرف الباء حرف التاء إلى آخر 28 حرف ويذكرون أقوال أهل العلم في كل راو يعني بذلوا مجهودا خارقا حتى يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعض الناس قال لك قد أنت كونك تقول راوي سي الحفظ يبقى أنت اغتبت هذا الراوي وبدأ يظهر حزب من الأحزاب مضاد العلماء الجرح والتعديل اللي بيقولوا في الرواه سي الحفظ أو أو مغفل إلى آخر هذه عبارات الجرح حتى قال قائلهم كان في واحد شعر كده واقف لابن معين واقف العلماء الجرح والتعديل قال ليه بقى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 طبعا هو بيشير باخر هذا الكلام الى حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل يا فقال فقيل يا رسول الله ما الغيبه قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره قال ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته والبهتان بهدته من البهتان يعني الكذب يبقى معنى الحديث ده ان كل علماء الجرح والتعديل دخلوا في باب الغيبة لانه اذا العالم قال ان فلان ده سيء الحفظ وهو كان فعلا سيء الحفظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته طب نطلع من المسألة دي ازاي لان في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض الناس بما فيه وكان قدحا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت استاذن رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بئس اخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وأجلسه وبعدين ما الرجل انصرف استشكلت عائشة وهذا طب قال بئس اخو العشيرة يعني, يعني ذمه وسبه فلما دخل عليه ألان له الكلام طب ازاي فحصل عندها استشكال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت ما صنعت قلت فيه كلاما شديدا وصنعت فيه معروفا واستعملت اللطفة وحسن الخلق معه فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه طب عندنا بقى حديثان هم ظاهرهما التعارض ما الغيبة قال له ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال العشيرة مش ده حق نعم حق يبدأ على مقتضى الكلام الأول يعتبر غيبة قال لك لا طب, إزاي طب لنا بقى ما بين الأحاديث وهل في تعارض بين الحديثين لا بعض العلماء وهو محمد بن عوجان وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني الحيه صاغة يعني الأوجه التي تجوز فيها الغيبة في بيتين من الشعر رائقين انا طبعا مش هتعرض لشرح هذين البيتين لكن ناخذ منهم إيه قدر الحاجة اللي احنا محتاجينها في هذا الكلام بول إيه القدح ليس بغيبة في ستة يعني إذا ذكرت أخاك بما يكره لا يكون غيبة محرمة في ستة أشياء قد حليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري قد حليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتي ومن طلب الاعانه في إزالتي منكري طيب جرح الرواه انك تقول ده فيه كذا وده صفته كذا والكلام ده دا داخل تحت قوله ومعرف أن أعرف هذا الراوي انه الحفظ مثلا او ان هو ليس اهلا للروايه هذا ليس بغيبه ليه لأن لأنه, لانه ضرب من النصيحه إنما الغيبة ما قصدت به هضم حق المجروح وإنك أنت تحط منه زي ما عائشة رضي الله عنها دخلت صفية أو زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك منها أنها قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أي لغيرت الطعمه ولم استطاع الناس أن ينتفعوا به طيب فمهدى وصف أو؟ لكن عائشة رضي الله عنها قصدت أن تنتقص بهذا الوصف حفصة صفية أو زينب بخلاف ما إذا قال عالم الحديث إن ده كذاب أو ده سيء الحفظ أو ده مختلط الذي دفعه إلى ذلك هو صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل منه ما ليس فيه فيعني جرح الرواه لا يعد من الغيبة المحرمة بإجماع أهل العلم لم يختلف أحد من أهل العلم الذين يرجع إلى قولهم في أن هذا إنما هو داخل في باب النصيحة وليس داخلا في باب الغيبة المحرمة لكن الإمام البخاري رحمه الله كان استخدم العبارات اللطيفة في مثل هذا ولا يستخدم العبارات القوية مثلما يستخدمها بقية الأئمة من شيوخه ومن أقرن قال الإمام البخاري رحمه الله قال محمد من أبي حتم الوراق يقول مغتبت أحدا عن البخاري مغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها أي أن يقصده تنقيص تنقيص المغتاب لكن الكلام في الولايات الحديث كما قلنا ليس من هذا الضرب قال أبو جعفر الوراق وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة وكان لا يوقظني في كل ما يقوم فقلت أراك تحمل نفسك يعني شيئا كثيرا في هذا ولم توقظني قال أن رجل شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك قال غنجار وغنجار هذا له كتاب اسمه تاريخ بخارة ذكر فيه ترجمة للإمام البخاري رحمه الله قال كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلنسعه الزنبور سبع عشرة مرة فلما قضى صلاته قال انظروا أي شيء آذاني طبعا هو الإمام البخاري كعادته كان يستعمل الحديث في العبادة يعني ما كانش مجرد ان هو رجل بيجمع حديث وكان منفصل عنها لا وهذا كان ديدا علماء الحديث الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الامه كانوا يتدينون بالحديث امام أحمد بن حمبل كل ما كان يروي خبرا من الأخبار كان ينفذه حتى جاء على الحديث أن ابا طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أحمد بن حمبل بالحجام فحجمه فعطاه أجره حتى يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكن له حاجة بالحجامة فكان الإمام البخاري رحمه الله برضو كان يستعمل الأخبار التي كان يرويها كان يستعملها في حياته. وهي دي بركة العلم كما قال مجاهد ابن جبر رحمه الله ليس العلم بكثرة المسائل لكن العلم الخشية مش العلم إنك إنت كل ما نذكر باب من أبواب العلم تقول لي قال فلانا وقال علام لا بل العلم هو الخشية أي أن هذا العلم ينبغي أن يحملك على أن تخشى الله تبارك وتعالى وبمناسبة ثبات الإمام البخاري للسع هذا الزنبور الزنبور حاجة عماله ضبور يعني عماله يلدغ فيه والإمام لا يتحرك هناك في الصحابة من فعل ذلك وخبروا خبر من عجيب جدا رواه الإمام أحمد بن حمل وصححه ابن خزيمة وابن حبانه والحاكم عن جابر رضي الله عنه وهو يذكر اجتهاد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على قوم من المشركين وبعدين اسروا امرأة رجل من هؤلاء المشركين فلما جاء صاحب المرأة زوج المرأة المشركين اين امرأتي الولد المسلمون دخلوا من شوية واغاروا علينا واخدوا مراتك فأقسم الرجل لا يريقن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء بدأ يبحث بقى اين ذهب المسلمون عايز يستنقذ المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان من الأماكن وخلاص عرس الجيش عرس يناموا فقال النبي صلى الله عليه الصلاة من يكلأنا الليلة من يحرسنا الليلة فقام رجلان رجل مهاجري ورجل أنصاري. في رواية خوات ابن جبير عند البيهقي في دلائل النبوة أن الرجل الأنصاري كان عبادة بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر. فخلاص هما الاثنين بقى عبادة بن بشر وعمار بن ياسر خلاص يحرسوا إيه المسلمين. فقال الأنصاري عباد بن هشام العمار بن ياسر تكفيني اول الليل وأكفيك اخره ولا تكفيني اولا وأكفيك اخره فقال عباد بن بشر بل انا اكفيك قال عمار بن ياسر لا اكفيني اول الليل خلاص نام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي وهو بيصلي الرجل المشرك صاحب المرأة وصل لا واحد واقف ولا خيام عرف إن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة واللواقف ده هو الجاسوس أو الحارس عفوا اللي هو إيه اللي هو بيحرص اللي إيه؟ المسلمين عرف هذا المشرك أن هذا الواقف هو ربيعة القوم أي طليعته والذي يقوم على حماية الجيش كان طبعا معه اللي تعرف السهم والنبل والكلام ده. فام الديل نبله فالسهم وقع في رجل عبد عباد بن بشر فانتزعه عباد ورماه وكمل صلاه فام الديل كمان سهم فانتزعه ورماه ولم يقطع الصلاه فضربوا بسهم ثالث فانا انتزعه ورماه ثم ركع خلاص ركع واي قصد اللي إيه المهاجري له عمار بن ياسر الذي كان ينام بجانبه فلما استيقظ عمار إذا عباد بن بشر يموج دمى الرجل المشرك أول ما عرف أنه صح اللي جنبه ده عرف أنهما هيجروا وراه وتتبعوه فهرب فعمار بن ياسر يقول له أو المهاجري يقول له يرحمك الله هل لا أيقظتني أول ما رمك شوف قال له إيه بقى قال والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين وأخشى أن يضيع أو أن يضيع الأمانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا فالمفروض أنه لا ينشغل بالصلاة عن حماية المسلمين لكنه ما أحب أن يقف بل أراد أن يصلي وإذا استدعى الأمر أنه ممكن يخرج من الصلاة أو أنه يعني يتمها سريعا لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين أخشى أن أضيعه فوالله ما خرجت من صلاتي حتى لو تقطعت نفسي هذا الصبر ذا الإمام البخاري ممكن يصبره على لدغ هذا الزنبور أعتقد أنه أخذه من مثل حكاية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول محمد بن أبي حاتم الوراق ركبنا إلى الرمي كان العلماء زمان يتعلمون الرمي ليه؟ لأنهم كانوا يرابطون على الثغور برغم أن دولة الإسلام كانت منتشرة وما كان هناك عدو يستطيع أن ينظر إلى المسلمين مجرد نظرة لكن وردت أحاديثه كثيرة في فضل الرباط أنك تأتي على الثغور المتاخيم العدو وتروح بنية الرباط في فضل كثير فكان علماؤه الشريعة جميعا كانوا يذهبون إلى هذا الرباط ويظل بالأيام الطويلة أو الأشهر الطويلة ويرجع ثم إلى بيته ثم يرجع إلى الثغور وهكذا بعض العلماء كابن المبارك رابط عشرين سنة مش عشرين سنة أعد على الثغور لا يروح مثل أسبوع ويرجع وبعدين بعد شهر يرجع أسبوع وهكذا أي على مدار عشرين عاما كان يرابط فكانوا يتعلمون الرمية حتى إذا يعني جد الجد يستطيعون أن يدافعوا عن بيضة الإسلام يقول محمد بن أبي حاتم الوراق أنهم خرجوا إلى الرمي مرة مع الإمام البخاري والإمام البخاري كان ماهرا في الرمي المهم كان فيه قنطرة على نهر والقنطرة تعرف على النهر دي مثبتة بأوتاد فالإمام البخاري بيضرب السهم بتاعه فوقع في واتد القنطرة فأخلى به أول ما حصل الكلام دهوت خلاص ترك الرمي وقال لمحمد بن أبي حاتم الوراق اذهب إلى صاحب القنطرة فيعني يعني قل له إما أن نرفع الوتد ونضع وتدا مكانه وإما أن إيه أعطيك غرامة ما أفسد. كان صاحب القنطرة واحد اسمه صالح ابن واحد اسمه حميد ابن الأخضر. فلما راح محمد بن أبي حاتم الوراق لحميد ابن الأخضر له ده الإمام محمد بن إسماعيل ضرب وتد القنطرة وأخل به وعايز يدفع يعني يعوض عن هذا. فيعني وجد حميد بن الأخضر في نفسه وقال يعني ما كنت أتمنى أن البخاري يحتشمني في وتد فإن كل ملكي فداء له والله ولو قلت نفسي لو قلت نفسي لكذب لكن كل مالي فداء لمحمد بن اسماعيل البخاري تعرف أول ما وصل هذا الكلام للإمام محمد بن اسماعيل البخاري عمل إيه عمل حاجة غريبة جدا. كان يعني يندر أن يفعلها الإمام البخاري. فمن سروره بسقوط المظلمة حدث الغرباء بخمسمائة حديث وتصدق بثلاثمائة درهم مع أن إصلاح الوتد قد لا يتكلف ثلاثمائة درهم كان ممكن يصلحه أو كان ممكن البخاري ما يخرجش الصدقة لا لكن إمام يتدين بما وصله من العلم ويعلم أن المفلس يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وسير أعمال البر لكنه يأتي وقد ظلم هذا شتم هذا سفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثهم بخمسوئة حديث طبعا دي تعتبر الغنيمة الباردة بالنسبة لطالبة الحديث يعني كان بعض علماء الحديث لا يعطي الحديث للطالب إلا وتكاد روحه وأن تخرج يعني زي الأعمش رحمه الله يعني الأعمش محق سلامان بن مهران الأعمش وكان من تلاميذه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري زهير بن معاوية وشام الدستوائي جماعة من الكبار فطاحل يعني الكبار يقول يذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش اشترى كلبا لأصحاب الحديث كل ما يسمع دابدابة رجليهم رايحة نحية البيت يطلق الكلب عليهم فتصور بقى شعبا لما يجروا قدام كلب ولا سفين الثورة ولا الكلام ده فهم يجروا قدام الكلب والكلب يرجع ويدخل البيت فيعودون الكره مرة أخرى ويجعوني ويطلع عليهم الكلب وهكذا في يوم من الأيام اقتربوا من البيت بحذر حتى لا يخرج عليهم الكلب فاقتربوا اقتربوا اقتربوا لم يخرج الكلب فهجموا عليه في ايه هجموا عليه في داره فلما رأهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال مات الذي كان مر بالمعروف وينهى عن المنكر طبعا الأعمش حديثه يملأ, يملأ غدوين السنة لكنه كان عسيرا من باب, تربية من باب تربية الطالب حتى قال له مرة رجل يا أبا محمد اللي هو الأعمش يعني حديث الحائط وقال هذا إسناد وذات مرة برضو تلميذ أبو بكر من عياش قالوا له يا أبا محمد حدثنا بحديث قالوا له يا أبا بكر حدثنا بحديث قالوا اختاروا السند أو المتن؟ فقالوا له أنت عندنا إسناد يعني يعني بكبروه يعني فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدن الدن ده حاجة زي حاجة مستديرة كده طب إيه اللي استفدناه يعني إبراهيم كان يدحرج جدا إيه اللي استفدناه فشح عليهم أن يعطيهم ما ينفعهم ده كان موجود كان خطة عند بعض لما الحديث أن يكون عسيرا في الرواية ولا يكاد يحدث بالحديث إلا بشق الأنفس وده طبعا لهم إيه يعني في باب التربية كلام في هذا فكون البخاري رحمة الله عليه من باب الشكر لله عز وجل وأنه خرج من المظلمة من هذه المظلمة وتد وما قصد البخاري عامدا أن يفسد هذا الوتد إنما السهم بتاعه الذي ذهب إلى الوتد وكان ممكن يصلحه ومع ذلك فرحا بالخروج من هذه المظلمة وأنه لا يسأل عنها يوم القيامة حدث بخمسمائة حديث ثم تصدق بثلاثمائة درهم قال محمد بن أبي حاتم الوراق وكان البخاري يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سأهمه أبدا إلا مرتين فكان يصيب الهدف في كل مرة وكان لا يسبق وانا لسه بقول لكم يعني ايه ده كان موجود عند العلماء يعني مسألة الرمي مسألة الجري انه مثلا ايه يعني مسألة العدو ده برضو كان بينفع في القتال انا ذات والامام الشافعي كان مع مشهور ايضا بالرمي كما حكاه عمر بن سواد عمر بن سواد ده احد شيوخ مسلم يقول عمرو بن سواد قال لي الشافعي كانت نهمتي في الرمي وفي العلم أما الرمي فكنت أصيب فيه عشرة من عشرة ثم سكت مرضى يتكلم عن العلم قال فقال عمر بن سواد والله إنك لفي العلم لا أكبر منك في الرمي يعني شوف يعني أدب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم يذكر يعني شيئا من العلم يعني لأنه لا يصح للمرء أن يمدح نفسه في العلم بل العالم حقا هو الذي يدعو الناس يحكمون عليه ويحكمون على علمه قال محمد بن أبي حاتم الوراق وأملى علي البخاري ذات يوم حديثا كثيرا فكأنه أحس أنني مللت فقال له أبشر فإن أصحاب التجارة في تجارتهم وأصحاب الملاهي في ملاهيهم وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فحفزني يعني أول ما قال له بس الكلمتين دول يعني شعر, بإيه شعر بشيء من النشاط أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا الخبر ده بيتلخص في إيه في أن رجلا اقترض من الإمام البخاري خمسة وعشرين ألف درهم وبعدين أخذ الفلوس ومشي طيب البخاري بعت له ما بيردش عليه فالبخاري كان في بلد اسمها فربر وفي بلد اسمها آمل بجانب فربر فوصل للإمام البخاري ان فلان الفلاني والمدين ده نزل فيه آمل فالجماعة اللي حولين البخاري قالوا له نكتبوا إلى عامل آمل المحافظ يعني بتاع امل يجيب لك الراجل ده فقال لهم لا قال لهم لا إنني إذا كتبت إليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا آخر ولا أبيع ديني بدنياي ولا أبيع دنياي بديني لا أبيع دنياي بديني طبعا الباء تلحق دائما بالمتروك لحسن في ناس بيغلطوا في المساله دي يقول لك استبدلت الثوب الجديدة بثوب قديم لا غلط الصح ل تقول ه استبدلت الثوبة القديمة استبدلت الثوبة الجديدة بثوب قديم يقول لك استبدلت القديم بالجديد هو يقول لك كده استبدلت الثوبة إيه؟ الثوبة القديمة بثوب جديد العبارة كده غلط الصحي أن تقول استبدلت الثوبة الجديدة بثوب قديم ليه لان الباء باء الاستبدال تلحق دائما بالمتروك الشيء اللي انت تركته ها طب اللي انت تركته الثياب القديمه ولا الجديده طبعا الثياب القديمه فالمفروض ان الباء دي تلتحق بالشيء الذي تركته انت كما قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب هم تركوا الخبيث ولا تركوا الطيب انما تركوا اللي الطيب لذلك اللي التحقت الباء بالإيه بالمتروك وكما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إيه اللي تركوه اللي هو الخير منه السلوى فالتحقت الباء بالإيه التحقت الباء بالمتروك فالبخاري يقول انا لا أبيع دنيايا أنا لا أبيع ديني دنيايا بديني لا أبيع دنيايا بديني خاشي الإمام البخاري إن هو إذا كتب شفاعة للامير إن الأمير في يوم من الأيام يطلب منه حاجة فعشان ما فيش حد يكسر عينه يبقى ما يطلبش عن حد حاجة ودي طبعا نفعت الإمام البخاري في بحث محنته الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك ثم قال لهم إنه لا يحل لي أن أروع مسلما لأن الراجل في آم القاعد فجأة خبط على الباب لا الشرطة واقفه أنت فلان أيوة فلان تعالى فبيفضل مرعوب ما هوش عارف الشرطه عايزة ليه يفضل مرعوب ده نوع من الترويع الإمام البخاري رحمه الله استعمل الأح... الاخلاق النبوية والوساطة النبوية في مثل هذا كما روى أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في مسير معه عليه الصلاة والسلام وبعدين ريحه فنام رجل منهم وكان له نبل كان له نبل يعني حاجة النبل يعني قال فأخذنا منه نبله وهو نائم فلما استيقظ ولم يجد نبله فزع قال فضحكنا فقال عليه الصلاه والسلام مما تضحكون قالوا يا رسول الله لا إلا أن أخذنا نبله وهو نائم فلما استيقظ فزع فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل أن يروع مسلم فتاهم أنا أقول لك مال البخاري حياته كلها زي سيد الأمة الكبار الذين جعل الله لهم لسان الصدق في الأمة كانوا يستعملون الأخبار كل حاجة عنده إنما يستعملها بدليل كانوا يتدينون بهذا العلم لذلك عز وساد أبا الإمام البخاري أنه هو يلاحق هذا الرجل المدين بسبب شيئين سيب الاول الأول ما اكتب كتاب لهم هيكسروا عيني يبقى انا عشان أفضل طول عمري إنسان فاضل وكويس يبقى ما فيش حد يبقى له جميل علي أبتعد عنهم والعلماء طبعا في مسد قرب ماء من السلطان والكلم ده كان لهم مذاهب كان لهم مذهبان علماء السلف كان لهم مذهبان فطائفة تقول لا يجوز لأحد أن يقترب من الوالي أو الأمير وكان يقول سفيان الثوري مثلا أحد رأس هذه الطائفة اللي كان دائما يقول إذا رأيت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب وكان برضو من هذا الضرب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وكان من هذا الضرب عبد الله بن المبارك رحمه الله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 وخير لأنه إذا لم يغلب على الأمير أهل الفضل والديانة غلب عليه أهل الفسقي والفجور والامير إنما ينصت إلى قول البطانة دائما فإذا كانت البطانة خيرة كان الأمير خيرا وإذا كانت البطانة سيئة كان الأمير على مثل ذلك ومن هذه الطائفة لمن مالك والإمام الأوزاعي الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع طبعا ضابط المسألة أنه إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه إن اقترب افتتا وبدل وغير فهذا لا يحل له أن يخترب لسلامة نفسه إذا وافى ربه يوم القيامة أما إذا كان يعلم أنه لا يبدل ولا يغير ولا يلطاط بشيء من دنياهم ويستطيع أن يسدد الأميرة في النصيحة فهذا لبأس به أن يقترب من الامير فالمؤمن بخاري رحمة الله عليه لما رفض هذا من وراه كتبوا كتابا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى المحافظ بتاع خوارزم اللي كان الرجل اول ما عرف البخاري قريب منه هرب لبلد بعيدة فهم عرفوا بقى هو راح البلد الفلانيه فكتبوا من وراه من ورا البخاري كتابا إلى المحافظ بتاع البلد دي وقالوا له ان في رجل أخذ دينا من محمد بن اسماعيل وهربان بيه والكلام ده وقبض عليه فعلا قبض عليه فلما علم البخاري رحمه الله وجد وجدا شديدا وغضب جدا وقال لا تكونون أشفق علي من نفسي وراع عند الأمير وأطلق هذا الرجل الغريم وصالحه على أن يدفع في السنة عشرة دراهم عشر دراهم في السنة والرجل واخد منه خمسة وعشرين ألف يعني عايز يعني خمسة وعشرين ألف يعني عايز كم سنة 2500 سنة بقى ولا ليه على ما يدفع الدين يقول محمد بن أبي حاتم الوراق ولم يدفع هذا الرجل لا قليلا ولا كثيرا يعني يقول له عشر ظلم في السنة ومع ذلك ما دفعش. عشر أشوف الإمام البخاري بترجم بهذا الحديث ما رواه هو في صحيحه وكذلك رواه مسلم معه أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تلقت الملائكة روح رجل لم يعمل خيرا فقيل له ماذا عملت قال ما عملت شيئا غير أنني كنت زامال وكنت اداين الناس يعني بيقرض الناس المعسرين يعني فكنت أرسل فتياني فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر فتجاوز الله عنه وفي حديث أبي مسعود البدري عند مسلم والترمذي وغيرهما في هذا الباب قال الله عز وجل أنا أحق بهذا منك تجاوزوا عنه وكذلك رواه يعني الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فده ده لا يكون إلا من سماحة النفس عشان كده احنا بنقول لإخوانا من أصحاب الأموال إذا أقردت رجلا أو إذا اشترى منك شيئا فأعسر فأنظره إذا لم تطب نفسك أن تتجاوز عنه أنظره وإن تجاوزت عنه كان ذلك في رصيدك إنت يمكن لما تأخذ الأموال من الرجل المعسب وتضمها إلى أموالك، الورثة اللي يأخذوها. لكنك إذا تجاوزت عنه وكنت يعني عندك نية، أن تتجاوز عنه، كان ذلك في رصيدي لم يشارك فيه أحد من الناس قط. ويقول الإمام البخاري رحمه الله عليه: ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقلت له كيف؟ وقد أحل الله البيع. قال لما فيه من الزيادة والنقصان فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري فقلت من كان يتولى ذلك قال كنت أكفى ذلك مرضاش حتى يقول من اللي كان بيتولى هذه المسألة معاك طبعا كلام الإمام البخاري ده يعني يحتاج إلى وقفة البيع والشراء فيه نوع من, من الفصال انت راجل إمام مشهور معروف الدنيا كلها عارفاك لما تروح علشان تشتري بضاعه يقول لك البضاعه دي بكذا تقول لا خليها بكذا لا خليها بكذا والله لا تخليها بكذا لا كده غالي لا انت كده مغلواني انت خلاص وبعدين تبتدي تلاحيه وبتاع الراجل عايز يبيع فبيبيع لك بأي حاجة صادف بقى انك انت بتخطب جمعه ولا بتدي درس ولا حاجة والراجل اللي انت بتشتري منه ده شافك و... وبعدين ممكن تكون جاية بقى قبال بعضها بتتكلم انت على السماحه بقى في البيع والشراء وبتاع والكلام دهوت او عن طيب النفس كان بيقول لك مش الرجل ده اللي كان ناش افريقي وخد مني البضاعه وقدر يغلبني والكلام ده فيقوم يقع يعني موقعا سيئا في نفس المستمع العالم العالم يعني يترك كثيرا من المباحات حتى تظل حشمته كما هي لان العلم لا يصل الا بحشمه لازم يكون العالم محترم عشان العلم يوصل يعني زمان مثلا كان في بعض 25 سنة كده كان في بعض الإخوة اللي كانوا بيتصدروا للتدريس أنا ذاك كان يوم الجمعة الصبح يروح يلعبوا ماتش كورة كده في الفناء بتاع المعهد الدين الأزهري عندنا في كفر الشيخ يعني وبعدين الكلام ده بعد ما يصلوا الفجر وبعدين الأخ ده يوعد يقول تذكرة لهم ويجمعهم بقى على البتاع وبعدين يروح يعملوا تأسيمة ويلعبوا كرة يعني. ففي مرة من المرات طبعا تعرف الجماعة اللي بيلعبوا كرة بيفقدوا أخلاقهم وما بيلعبوا يعني ففي يوم مرة من المرات بيلعبوا المهم في واحد رقصه وبتاعه مش عارفه وإيه ودخل جون بدأ الطالب العلم ده ينازع ان ده جون ولا مش جون لحد ما الطالب قال له والله صدقنا يا شيخ انت ضلال طب ده أنا لما أقوله لما قلوه انت ضلال يا عم الشيخ ولا الكلام ده هو تاني يوم يقعد على المنبر يقوله ازاي كلمه ازاي يعني شاه لا أنا بقول لي العلم هوا اللي هم بكرة يبقوا هم الشيوخ اللي هم هيعلموا الناس العلم لا يصل إلا بحشمة لازم يكون انسان محترم لابد أن يكون فقيها النفس يبتعد عن كثير من المباحات برغم أنها مباحة لأنها تؤثر في حشمته راى الإمام البخاري رحمه الله عليه إن التصدر للبيع والشراء واللي فاصل يفاصل دهوت هذا يعني يستوي فيه حينئذ مع غيره فأراد الإمام ألا يعني تنقص شيء من حشمته فجعل غيره هو الذي يتولى مسألة البيع ومسألة الشراء يعني لله در الإمام البخاري رحمه الله ما كان أفقهه العالم كتير يمر بمشاكل مشاكل مالية مشاكل مالية ليه؟ بينفق كل ما يملك في طلب العلم الإمام البخاري والده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 ما اعلم درهما فيه شبهه شبه يعني مش ما أعلم درهما حراما لا ما اعلم درهما فيه شبهه ايه اللي وصل والد البخاري لهذه المرتبه وان ماله حلال انه كان دائما بجوار اهل العلم كان يحضر دروس مالك وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك وهذه الطبقه كلما عنا له شيء في البيع كان يسال اهل العلم يقول له الصفقه الفلانيه شروطها كذا وكذا وكذا وكذا هل ترى في هذه الشروط شيئا مخالفا للشرع اذا قال له لا يعقد الصفقة اذا قال له نعم في الشرط الفلاني والفلان ده مخالف للشرع كان يسقطه ان استطاع وإلا ممكن يفقد الصفقة كلها الإمام البخاري كان له اخ اسمه احمد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 نتكلم فيها عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديث لكن يحضرون الآن قصة اللطيفة في الفقر الشديد الذي يقع فيه أهل العلم ومع ذلك على مقتضى قانون العلم يجب عليهم أن يصبروا هي قصة قاضي المارستان قاضي المارستان اسمه محمد بن عبد الباقي الحنبلي. فبيقول محمد بن عبد الباقي الحنبلي أنه ظل في مكة حتى نفدت نفقته وبعدين جاع ولم يجد شيئا قط ينفقه خرج بقى في الشوارع بقى من شدة الجوع وإذا به يجد سرة من الحرير ففتحها فوجد فيها خمسمائة دينار خمسمائة دينار يعني خمسين ألف درهم أخذ السرة وذهب إلى البيت وهو أعد في البيت سمع مناديا ينادي من وجد صرة لونها كذا وكذا فله خمسين دينار قرر فلس خاص مع الشوال المهم خرج للرجل قال له صف لي الصرة قال له لونها كذا والخيط المجدودة به لونه كذا وفيها خمسمائة دينار فأعطى للصر قال له هذه صرتك حبي الديل خمسين دينار فأنف أن يأخذ منه شيئا وقال إنما يجب أن أبذل لك المال بغير عوض دمالك ودي لقطة وأنا أمين عليها فلم يستحل أن يأخذ من ماله شيئا ودخل بيته المهب ضاقت عليه قصة في مكة تماما فركب ركب البحر عشان يروح بالتانية لعله يجد فيها ساعة الريح جت ضد المركب فأصبحوا كالتائهين في البحر المهم غرق المركب وانكسر فتعلق بلوح المية بقى قعدت تشيل وتحط وتشيل وتحط وهو بين الحياة والموت لحد ما رمى به الموج على الشاطئ وليس فيه حركة بدأ يزحف كده وعلى أديه ورجليه لقى مسجد أم قاعد جواه فدخل رجل من أهل البلد سأله تعرف تقرا القرآن قال له نعم قال له طب كويس أنت تبقى الايمان بتاعنا خلاص ضمن بقى انه سيعيش في هذا البلد وهي له قوت وأمواله وكذا وفي يوم من الأيام لو بيكتب قال له انت تعرف تكتب كمان قال له آه قال طب ممكن تعلم بقى الايه تعلم اولادنا الكتابة وأعطوه على ذلك اجرا قال فتمولت يعني بقى عنده إيه عنده مال قالوا له حسبانك انت بقيت من اهل البلد واحنا مش هنفرض فيك عندنا بنت يتيمه كده عايزين نجوزها لك وغصبوا عليه انه ايه يجوزها له عشان يقعد في البلد المهم في يوم الزفاف طبعا شاف البنت الرؤيه الشرعيه والكلام دوت في يوم الزفاف ااا قعد جنبها كده فصلط بصراه على صدرها فالبنت بكت مش عايز يرفع عينه عن صدرها فبكت البنت ايا بنت بتعاية ليه قال انه لا يريد ان ينظر الي انما ينظر الى صدري فالولي اخ كسرت قلب اليتيم انا مش تبصلها قال ان لهذا العقد قصة لهذا العقد قصة هو ده العقد اللي لقاه عفوا أنا قلت خمس درهم لا ده كان عقدا كان عقدا في داخل الصرة قال هذا العقد اللي أنا لقيته فصاح الناس وكبروا وقالوا إن والد هذه الفتاة كان يقول اللهم لقني بالذي وجد العقد لأزوجه ابنتي يعني كان نفسه الراجل ده صاحب العقد لما رأى أمانة محمد بن عبد الباخي قاد المارستان كان تمنى أن يلتقي به مرة أخرى ليزوجه ابنته وكان أمر الله قدرا مقدور يعني معاناة العلماء وإفلاس العلماء مسألة من المسائل الشهيرة يعني ما من عالم إلا أويه وإحنا بنعمل ترجمته وكذا اسمه ما ولده مش عارفين نذكر إفلاسه قل أن تجد عالم إلا أو أفلا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 عشرين حولا أنست بها بالنسخة يعني عشرين حولا وبعتها فقد طال شوقي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبيه صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة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 كما ذكر ابن خلكان في وفاة الأعيان. بيفتح الجلدة. لا صاحبنا إيه؟ كاتب بقى رثاء لحاله وللنسخة. أول ما قرأ هذه الأبيات، أم واخذ النسخة، أرجعها لأبي الحسن الفالي، اللي هو ابن سلك ده، وأعطاه ستين دينار. فيعني في إملاقو أهل العلم وفقرهم دي مسألة.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 عشان يجيب اللي عايزه في كل فن من الفنون مجموعة كده من الكتب أقل, تق... أقل مبلغ يمكن أن يدفع الإنسان 150 ألف جنيه عشان يعمل مكتبة محترمة. محترمة ويبقى عنده كتب كتير جدا مش عارف يجيبها برضه لكنه إذا توسع يعني وحبي يعمل مكتبة أكثر احتراما وإن لم, تق... لم يأتي بكل الكتب ممكن يكون ضعف هذا المبلغ وإن زي ما قلت لكم قبل كده وإن أتكلم عن كفالة طلاب العلم وما ينبغي للمسلمين لا سيما الأغنياء أن يكفلوا طلاب العلم وأن يكفوهم مؤنة الحاجة وأن لهم الكتب والكلام ده ذكرت لكم أن بعض الكتب يعني زي سيارة علم النبلاء ولا زي تهيب الكمال للمزي ولا حاجة ده بيعدل ألفين مستد أحمد نهار ده ألفين ومئتين جنيه مستد أحمد ده كتابه واحد بس سيارة علامة النبلاء في قرابة ألف وتسعمائة جنيه فتح الباري اللي أنا قل المتن البخاري وشرح البخاري يمكن الجماعة اللي اشتروه عارفين التمن بتاعه أقل نسخة النسخة اللي هي فيش خالص تعبانة على آخر يعني بتتجاوز المية أو جنيه أو مية جنيه فالكتب أمرها صعب جدا فالعلماء القدامى كان أموالهم دي بتنفق إما على الرحلة وده كان غالب ما ينفق على الرحلة في طلب الحديث أو على استئجار النساخ أو على شراء الكاغد إلى الأوراق وشراء الشراء الأحبار وهكذا فيعني في ما من عالم إلا وله في هذه المسألة يعني إيه شيء يقال طيب احنا يعني طبعا كلام البخاري يعني الكلام عنه كلام كثير جدا لكن انا يعني آآ عايز آآ يعني أجيب حكاية واحدة بس كده عشان ندخل في محنة البخاري لأن ما من عالم إلا وله محنة من المحن أي عالم رباني لازم تلقيله محنة من المحن فقبل يعني ما أدخل من المسألة دي أذكر شيئا من سماحة الإمام البخاري من سماحة نفسه وإلي حكى المسألة دي برضو أبو جعفر الوراق لوعة الميد البخاري ووراقه وناسخه أبو جعفر الوراق ده ذكر مرة قدام البخاري إنه عايز يشتري بيت فالبخاري قال له ينبغي أن تذهب إلى فلان اللي هو كان ماسك أموال البخاري يعني وتجيب منه ألف دين ألف درهم فراح جاب ألف درهم فقال له إيه هو بمن قال له أنا عايز أطلب منك حاجة قال له إيه قال له تقبلها قال نعم ونعمى عين قال له خذ الألف درهم ده استعن به على شراء الدار وسامحني واجعلني في حل قال له ليه قال له إني قرأت خبر سعد وعبد الرحمن وكان ينبغي أن أقاسمك شطر مالي فسامحني واعذرني لأنني خسرت في هذا إيه خبر سعد وعبد الرحمن مش بقول لكم البخاري ده رجل بيتدين بما ينقل ما كانش راجع عملي ألف كتاب وهو في وادي والكتاب في وادي لا إنما كانوا يتدينون بما يكتبون خبر سعد وعبد الرحمن البخاري رحمة الله عليه رواه في الصحيح من وجهيني الوجه الأول عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع في كتاب البيوع ورواه في مناقب الأنصار ورواه ايضا من حديث أنس بن مالك وكرره من حديث أنس في أحد عشر موضعا من صحيح خلاصه الخبر ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فآخ بين المهاجرين والأنصار فكان من الذين اخى بينهما سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيع أنصاري عبد الرحمن بن عوف مهاجري وطبعا احنا كلنا عارفين أن المهاجرين تركوا ديارهم واموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله عز وجل الأنصار كانوا في بلادهم وفي حاضراتهم يعني فلما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف قال سعد عبد الرحمن انا أكثر أهل المدينة مالا فخذ شطر مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما واختر اعجبهما اليك وطلقها لك فاذا انقضت عدتها تزوجتها احنا هذه هذه سماحه عجيبه لان العرب العرب ما كانش ليس من طبيعه العرب ان يتنازلوا واحد يتنازل عن عرضه ولا يتنازل عن امرأته لا وبعدين ما قالوش كده ايه احديك واحده منهم تكون واحده نكدية ولا واحده شكلها وحش ولا بتاعي يقول خذ دي انا تبرعت بها لك مثلا ولا بتاعه لا ده له انظر اليهم الى اعجبهما اليك اطلقها لك فلانقطع الديت ولا فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق بقدر اكباري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 قال نواتا من ذهب أصدقتها نواتا من ذهب فقال له أولم ولو بشاه فشوف يعني عبد الرحمن بن عوف ده يعني رضي الله عنه كان إذا تاجر في التراب ربح من البركة فالإمام البخاري بيقوله بيقوله ابن أبي حاتم الوراق بقوله أنا كان يعني الصحيح أنني ايه أقسم معك مالي كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف المهم القصة الحالة طويلة وفي الآخر محمد بن عبي حاتم الوراق أبى أن يأخذ هذا المال ورده للبخاري فالبخاري رحمة الله عليه قال له حيث أنك رددت المال إلي فلا أقل من أن تقبل مني ثلاثمائة درهم وأعطاه ثلاثمائة درهم كنوع من المواسعة نأتي يعني أخيرا إلى المحنة محنة الإمام البخاري رحمه الله عليه طبعا البلاء شيء مصلط على بني آدم لا بد أن تبتلى إما أن تبتلى في الله أو أن تبتلى في الدنيا أهل العلم والفضل يفضلون البلاء في الله لأنه كله أجر يعني الجماعة مثلا اللي بيهربوا من الالتزام ومش عايزين يلتزموا بتاعه الكلام ده وقول لك أصلا المؤمن مصاب ودايما عليه مشاكل والكلام ده طيب هو أنت يعني لما هربت من مشاكل الالتزام وأنت نجوت ما هي مراتك مطلع عينك ولا أبوك مطلع عينك ولا جارك مطلع عينك ولا ابنك مطلع عينك ما هو لابد أن يبتلى المرء بأي نوع من انواع البلاء فلان يبتلى المرء في الله يكون لنا خيرا له من أن يبتلى في الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون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 وكان الزهلي إمام نيسابور كان ملكا غير متوج لا ترد له كلمة وكان صاحب حشمة كاملة في نيسابور فالإمام البخاري لما عزم أن يذهب إلى نيسابور وأبلغ محمد بن يحيى الذهلي أنه قادم إلى نيسابور قال محمد بن يحيى الذهلي في درسه لتلاميذه وكانوا بالالوف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 بسبب صبري في هذه المحنة كان أحمد بن أبي داود ذاك الجهمي قد ملأ أذن المعتصم أمير المؤمنين بفكرة خلق القرآن وطبعا نحن نعلم أن القرآن كلام الله عز وجل وكل صفات الله عز وجل أزلية أزلية وقديمة ليست محدثة يعني لم يكتأ لا يعني, لا لا يعني الله عز وجل لم يأخذ اسم الخالق أو لم يكن له اسم الخالق لأنه خلق لا بل هو خالق قبل أن يخلق وهو متكلم قبل أن يتكلم بالقرآن مثلا أو بالكتب فصفة الكلام صفة أزلية لله تبارك وتعالى ليست محدثة وليست مخلوقة ابن أبي داود قال القرآن مخلوق مخلوق يعني إيه؟ يعني لم يكن الله متكلما به ثم تكلم به طبعا ده كلام خطير عند أهل العلم فلذلك الأمة كلهم وقفوا للفكرة دي وصرحوا بكلام واضح من قال القرآن مخلوق فهو كافر وكان ابن أبي داود ده دا بيحتج برضه بايات من القرآن ما هو كل مبطل يمكن أن يحتج بايات من القرآن من السنة لأن القرآن حمال ذو وجوه يعني القرآن ممكن اللفظة تحتام المعنى وتحتام المعنيين وتحتام الثلاثة فاحتج ابن أبي داود على الإمام أحمد بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى ان جعلناه قرآنا عربيا قال له جعلناه يعني خلقناه كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فجعل هنا بمعنى إيه بمعنى خلق فاحتج عليه الإمام أحمد بقوله بأنه جعل مش معناها خلق لا قد تكون خلق وقد تكون ايه على غير ذلك احتج عليه بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول هل خلقهم كعصف مأكول ولا سيرهم فأبلس ابن أبي داود. المهم كان فيه مناظرات وكان المعتصم متبني الفكرة بتاعة خلق القرآن ويعني اضطهد العلماء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 القضية وأفاهم كلام الله ولفظي بالقرآن وأخوض يعني أنا محتاج أخذ حلق أو حلقتين وده ليس مقصدي إنما أنا بحاول أختصر يعني القصة وربما كان في الاختصار شيء من الإجمال يمكن يعمل شيء من الإيمان التباسي عن الفه أرجو أن يكون هناك التباس إن شاء الله أن يكون هناك التباس إن شاء الله طلع حاجة جديدة القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق طيب <تصفيق> القرآن كلام الله غير مخلوق طيب حركة لساني دية لو أنا قلت كده الحمد لله رب العالمين مش ده لفظي أنا تلفظت بالقرآن طب ده مخلوق ولا أزلي طبعا مخلوق ليه حركة لساني الآن مخلوقة كان لساني واقف وبعدين اتحرك تمام فلم تكن موجود الحركه موجوده ثم وجدت فلفظي بالقران مخلوق يعني تلفظي لكن انا قلت لكم اللغه العربيه حماله فلفظي اما ان تشمل الملفوظ اللي هو القران نفسه او تشمل حركه اللسان فيا ترى بقى لما واحد يقول لفظي بالقران مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركه اللسان العلماء قال لك لا ده الجهميه بقى بيلعبوا لعبه جديده اتكشفوا لما قالوا القران مخلوق كفرناهم عايزين يلعبوا لعبه جديدة ويجي يقول لك لفظي بالقران مخلوق لهم وهم يقصدوا الملفوظ ولا القران نفسه يبقى رجعت المقاله الاولى قالوا بقى العلماء زي احمد بن حمد والزهلي وغيره من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع واحد البخاري بيدي الدرس فوقف قال له أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق سكت فكرر عليه سكت البخاري ورضاش يتكلم كرر عليه برضو سكت كرر عليه فقال البخاري العبارة الآتية قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقه كلام واضح جدا أفعالنا أي حركة لساننا وعشان محصص التباس أمقيل في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق الراجل شغب وصرخ وقال البخاري بيقول لفظي بالقران مخلوق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وصل الكلام ده محمد يميح الزهلي لم يستثبت الزهلي من المسألة دي وقال من جالس محمد بن إسماعيل فهو مثله انفض الناس عن الإمام البخاري شوف بقى استقباله العالم استقبلوه على ثلاث فراسخ الفراسخ ستة كيلو يعني, يعني ثلاثة في ستة بطمانتاشر كيلو ناس بشر مستنين البخاري ورموا الدنانير فرحة بخدومة ورموا الحلوى والسكاكر والكلام ده على رؤوس الناس لما الذهلي عالمنا يسبور فيش حد يعود له انفضى الناس عن البخاري <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لم يبقى مع البخاري إلا اثنان لمن مسلم ومحمد وأحمد بن سلمة. اثنين دول بس فواحد أحمد بن سلمة يقول له يا أبا عبد الله أين هذا اليوم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 الى بخارى، ويذكر ابن عدي وغيره بسنده الى البخاري ان البخاري لما اهتم اركبه الهم بسبب هذه المسألة قبض على لحيته وقال اللهم ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك طبعا بعض الناس قد يستشكل دعاء البخاري رحمه الله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 فاقبضني إليك كلام البخاري رحمة الله عليه يتوجه بوجهين. الوجه الأول أنه قد يكون نسي الحديث في غمرة الهم تعنسى المهموم الحزين ينسى البدهيات وأقرب مثل إلى ذهني أتذكره الآن حديث مثل عائشة رضي الله عنها لما أشاع الناس عنها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 قال والله يا ابنتي ما ادري ما اقول فقالت لامها اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله يا بنيتي ما ادري ما اقول قالت عائشة فقلت وانا حديثه السن لا اقرا كثيرا من القران والله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل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 لأن الإمام البخاري قال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضنا إليك ده التخريج الأول التخريج الثاني أن يكون الإمام البخاري تأول تأول لأن نحن عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن اللي هي يمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في هذه الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك آه. يبقى تمنى الموت كفى بكداء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية كما قال المتنبي فالإمام البخاري لما خشي على نفسه الفتنة في الدين لان بلاء الإمام البخاري مع شيخه محمد بن يحيى الزهلي لم يكن في الدنيا ما كانش بينه من بين بعض الأميراث ولا كان فيه بينه من بعض بضاعة ولا الكلام ده. إنما كانت المسألة مسألة عقدية تتعلق بالدين فخشي الإمام البخاري على نفسه فربما يكون الإمام تمنى الموتى تخريجا على هذا الحديث يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك دي المحنة الأولى من ال... التي تعرض لها الإمام البخاري وطبعا محنة من طويلة الزيد أنا كما قلت مش عايز يعني إيه أطيل فيها حتى لا أتجاوز هذه الحلقة إلا وقد أنهيت ترجمة البخاري رحمه الله حتى نبدأ إن شاء الله من الأربعاء القادم في شرح كتاب الرقاق من صحيح هذا الإمام المبجل الكبير المحنة الأخرى التي تعرض لها البخاري أنه أمير بخارى الأمير خالد بن أحمد أرسل إلى البخاري وقال له تعالى اقرأ علي كتبك وعلى أولادي يعني البخاري يخص الأمير وأولاد الأمير بدرس مخصوص في القصر بحيث ان أولاد الأمير ما يعودش مع الناس <تصفيق> قال الامام شبه عزه العلم لم يكن كل واحد عالم صح عزه العلم قال انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب احد فان كان لك حاجه فاتني إذا كنت أنت اللي عايز أنك تتعلم تعال اتعلم فأنا لا أخص أحدا من الناس بشيء وإن لم يعجبك فمنعني حتى يكون لي حجة عند الله يوم القيامة في كتمان العلم وجد عليه الأمير واستعان ببعض الناس كحريث بن أبي الورقاء تكلم في مذهب الإمام البخاري. يعني افترى عليه وشوش عليه وألزمه بكلام لا يقوله الإمام البخاري رحمة الله عليه كنوع من الفرية على البخاري عشان يشوه سمعة الإمام البخاري. أشوف العز، أشوف العز الإمام مالك لما طلب منه أبو جعفر المنصور يقرأ الموطع عليه أبا أبا حتى لما جاء أبو جعفر المنصور في حكاية يعني طويلة لما جاء ورفع صوته في حلقة مالك فقال له, يا أمير فقال له أيها الأمير إن الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأشار مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فخفض أبو جعفر من صوته فأنا عايز أقول يعني الإمام البخاري هنا أعز العلم وبعدين لم يخص به طائفة من الناس دون طائفة شفت بقى الكلام البخاري اللي كان بيقول لو كتبت له لطلبوا مني كتابا في مقابله أهو الإمام البخاري ما الذي أعزه الإمام البخاري الله عز وجل أعز البخارية رحمه الله بإيه من استغنى عنهم فما فيش حد كسر عينه بحاجة أنا أقول لكم إحنا هنستفيد وهنعرف الكلام ده في فيما يستقبل منحة البخاري وقد جاء موضعها فدي كانت المحنة الثانية التي وقع الإمام البخاري فيها المهم أن البخاري رحمه الله يعني قبل يعني أن يموت يعني ركب الدابة كان عايز يذهب إلى بعض أهله فركب الدابة ولكنه شعر بضعف شديد ونزل منه عرق كثير جدا فقال إني ضعفت فأرسلوني فنزل أنزلوه من على الدابة فلم يمكث إلا قليلا حتى مات يعني تعرف لما قال اللهم ضغط على الأرض ما رحبت فاقبضني إليك عاش البخاري وبعد هذا الدعاء ثلاثة أيام ثلاثة أيام فقط ومات في اليوم الرابع من دعائه في ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية وصلوا عليه في يوم عيد الفطر ودفنوه ومات رحمة الله عليه عن 62 سنة و13 يوما وهي قريب من السن التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين سنة وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. ويعني بهذا نكون يعني أعطينا إطلالة سريعة على ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. يبقى إن أنا عايز بس عشان أخلص بقى الكلام عن الصحيح صحيح البخاري عايز أتكلم عن الصحيح نفسه الكتاب. <تصفيق> وإن البخاري رحمة الله عليه إنما صنف هذا الكتاب بعد رؤية رآها فقصها على شيخه إسحاق ابن راهوي إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي رأى في مجلس إسحاق ابن راهوي قال البخاري سمعت إسحاق يقول لو جمعتم لنا كتابا صحيحا في في, في سير النبي صلى الله عليه وسلم أو وأيامه قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فبدأ يجمع الكتاب الصحيح الذي صنفه وعلى إثر هذا رأى رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فقصها على بعض المعبرين، فقال له أنت تقتفي أثره، وكل ما يشيل النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في المنام البخاري ايه قدم ومكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى البخاري رؤيا أخرى، إن هو جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم والسلام ومعه زي منشة كده وعمل ينش على يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل بعض المعبرين، فقال له أنت تذب الكذبة. عن سنته صلى الله عليه وسلم أخذ كان بدأ إمام البخاري يجمع بل الصحيح وكان البخاري يحفظ 600 ألف كان يحفظ البخاري 600 ألف بدأ 600 حديث طبعا أنا ال مش مقصود حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل كل كلام كان يروى بسند كان يبى اسمه حديث يبى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين وتبعيهم ولا من كل ده كان أي قول يسمى حديثا بدأ من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام ينخل هذه الأحاديث ويختار أقوى هذه الأحاديث يعني مش كل الأحاديث صحيحة وضعها البخاري رحمه الله في كتابة لا ومنما انتقى على شرط له لعل إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام نجيب بإيه كل شوية نتكلم عن شرط البخاري بحيث أنكم تعرفوا برضو منزل صحيح البخاري وكيف أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى أول إمام جمع الأحاديث الصحيحة فقط هو البخاري أول إمام إنما الذين كانوا قبل الإمام كانوا يجمعون الصحيحة والضعيف ويجعلونه على الأبواب إلى إما اللي هم زي شيخ البخاري ومشايخ شيوخه ما كانش حد منهم بيجمع الصحيح يعني يمكن يمكن الإمام مالك رحمة الله عليه هو أول من اعتنى بذكر اغلب الصحيح في كتابه كتاب الموطا إنما قبل ذلك الأئمة قبل ذلك ما كانواش بيعنوا بجمع الايه الصحيح بل كانت مصنفاتهم كده ايه مصنفات بدائيه يعني يجيب باب الطهاره يجيب شويه احاديث باب الذكاه شويه احاديث وكده وحتى السيوطي رحمه الله ارخى لهذا التدرج في التاليف في التاليف حتى وصل للبخاري رحمه الله بيقول السيوطي بقى في ألفية الحديث إيه اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امرا الله عمر ابن شهاب للزهري جمع السنه بامر عمر بن عبد العزيز ده في الاول خالص اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امرا الله عمر واول الجامعي للابواب جماعه في العصر ذقترا بكنيجه ريج وهو شيم مالكي ومعمر وولد المباركي وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما ده كلام السيوطي بيقول أول من جمع واقتصر على الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله ثم تلاه الإمام مسلم رحمه الله وان كان البخاري أفضل من مسلم في قوة الحديث وفي شرط قبول الحديث وإن شاء الله يعني يعني مش هنستعجل الكلام طويل جدا يعني الكلام عن علم الحديث وكيف نقلت الأخبار وعن شرط البخاري والكلام عن متن البخاري وتبيو البخاري وعلاقة تبيو البخاري بالترجمة يعني قصة كبيرة جدا جدا أرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى اني استطيع ان ابسط يعني هذا العلم الجليل سواء كان علم اصول الفقه او كان علم اصول الحديث ونحاول ان شاء الله في اثناء الشرح ان احنا نطبق اصول الحديث على الاسناد واصول الفقه على المد واسال الله تبارك وتعالى ان يجري الصواب على لسانه طيب اذا كان في بعض الاتصالات نتلقى من اخواننا نعم تفضل وعليك ورحمة بركة وعليكم السلام الله بركة الله الله يحفظك اه مشاكك زيدك امين زي من ونورا لنا يا رب الله يحفظك كنت عايزه اسال عن عن حديث عايز اعرف يعني صحيح نعم جمله دعاء انس بن مالك امم ان من دعا بهذا الدعاء في كل صباح لم يقدر أحد على ازائه ان لما دعا لحجاج بن يوسف اه فقال له اريد وقتلك وكده قال له لو علمت إني لو عرفت صحت ذلك لعبت لعبتك من دون الله تعالى وشككت في كورو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه علمني دعاء وقال كل من دعا بها في كل صباح لم يقدر أحد على إذائه نعم ولم يكن لأحد عليه سبيل نعم فقال له يعني هو كان عايز يعرف الدعاء فقال له أنه مش هيعلمه طول يعني طول ما هو عايش مم. بس قبل وفاته يعلمه ابنه نعم جئنا سيدنا انا سيدنا مالك علموا ابنه اي نعم هذه الحديث هذا صحيح ده هذا هذا منكر لا يصح غير صحيح لا, صحيح لا. في نعم. في دعاء لا. تاني دعاء سيدنا آدم <تصفيق> عليه الصلاة والسلام ساروك بحق محمد نعم اللي هو ايه دعاء ادم اللهم سعيد. انك تعلم سري وعن نياتي واقبر معذرتي وتعلم حاجتي فاعطيني سؤالي وتعلم ما في نفسي فغفر لي ذنوبي امم اللهم اني أسألك ايمانا يواشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم إنه لن يصيبني إلا ما كتبته عليه وإذا وما كثنته لي يا جلال والكرم ربنا فأوحى الله عز وجل لي قد غفرت لك ولا, ولا يأتيني أحد من زريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له, ماشي له ماشي هذا معروف لكنه لا يصح أيضا يعني ليس بصعي لا هذا صحيح ولا هذا صحيح نعم بارك الله فيك نعم ماشي صدر نعم السلام عليكم. وعليكم السلام السلامة, السلامة الله وبركاته الله يحفظك أنا بحبك الله والله أحبك الله أو الله أولا بس بصبعا في الحديثين إن شاء الله صدر الحديث الأول هو اللهم إني يتألك بحق التألين عليك حديث نعم. بفضل المساجد نعم اللهم إني يتألك بحق السائلين عليك وبحقنا بشيء هذا نعم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا ثمع معروف الحديث صحيح لا ليس بصحيح ليس ولا دخل بفضائل الأعمال لا الحديث اللي طبعا فضائل الأعمال العلماء يعني اشترطوا زي الحافظ ابن حجر العسقلاني ثلاثه شروط لفضائل الأعمال طيب خلاص انا هكلمك ان شاء الله هجاوب على سؤالك عشان ما اطولش عليك المكالمه نعم نعم تفضل السلام عليكم عليكم السلام الله حضرتك لما تكلمت عن البخاري واتكلمت عن انه بيطبق الاحاديث واستشهدت باحاديث لم يكن لم يرويها البخاري كيف ذلك طيب أحسن طيب ماشي نعم غيره طيب السلام, عليك. السلام عليكم الله. السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم لو سمحت فضلت الشيخ في حديث بيقول إن ربنا يوم ما يغضب على عبد وإذا دعاه بيجيب له الدعاء دوت عشان خاطر ما يحبش يسمع اه يحبش يسمع صوته يعني أو. الحديث ده صحيح من منين إذا كان يعني من منين إذا كان مثلا أنا اجل ان عشان خاطر ربنا غضبان ان مش عايز يسمع صوتي ان عشان هناك يعني قريبة من ربنا طيب ماشي ماشي من اجل نعم نعم طيب من نعم السلام عليكم هناك من السلام عليكم وعليكم السلام الله. خضر. من فضلك بس أسأل الشيخ تفضل تفضل اسمعك بس أسأله عن الحديث عن الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب آه. نعم بس ما هو, ما هو اسم الله الأعظم يعني بس. لا هو طيب ماشي طب اجيبك إن شاء الله طيب الله <تصفيق> بالنسبة لي اللي هو حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليه هذا حديث ضعيف لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخ بيسأل بيا عن قبول الحديث الضعيف إن ده ضعيف ممكن يأخذ به فضاء الأعمال إحنا بنقول يعني الحافظ نحدي العسقلاني رحمه الله اشترط ثلاثة شروط للحديث الضعيف الذي يعمل به في فضاء الأعمال أول حاجة ألا يعتقد ثبوته عند العمل به الحاجة الثانية أن يكون مندرجا تحت أصل عام الحاجة الثالثة ألا يكون شديد الضعف وكلمة شديد الضعف دي لا يعرفها إلا أهل الحديث لأن أنا قدامي حديث أعرف كان ضعفه شديد ولا ضعف خفيف إزاي لابد أن أكون عالما بعلوم الحديث أنظر في الاسناد وأنظر في أحوال الرواه فهو ما أعرف إذا كان الضعف شديدا أو غير شديد فإذا كان هذا الشرط الشرط اللي هو أنه إن يكون ضعف شديد لا يعرفه إلا علماء الحديث فدي معناها باختصار شديد أنه لا يحل لأحد غير عالم بالحديث أن يأخذ حديثا ضعيفا ليعمل به لأنه في هذه الحالة مش عارف ضعف شديد ولا ضعف خفيف يبقى كده تسد باب العمل بالأحاديث الضعيف على كل العوام يعني الحفظ الحجر بهذه الشروط في الحقيقة إنما أغلق الباب مش فتح الباب لا إنما أغلق الباب وزي ما بقوله هو يعني لما بتقصر عبارة الناقد يكون الحديث ضعيف جدا فيعني في يبقى نفسه ريخوة كده في الكلام فيقولك ضعيف بس مثلا زي العراقي مثلا في تخريج لأحاديث احياء علوم الدين بتاع الغزالي احياء علوم الدين الحفظ, الحفظ العراقي له تخريج صغير اللي هو مطبوع على حاشيه الكتاب كثيرا ما يكون الحديث موضوعا ما يكون الحديث موضوعا أو ضعيف جدا أو متروك أو منكر أو باطل والكلام ده والحفظ ما يقول لك اسناده ضعيف فيظن بعض الناس إن طالما ضعيف يبقى يعمل بفضيل أعمال يوم يأخذ الحديث ويتكلم به برغم إن الحديث عواقي موضوع لكن عبارة الحفظ العراقي انقصرت لم لم يكن دقيقا عندما قال اسناده ضعيف كان ينبغي أن يقول ضعيف جدا مثلا أو أن يقول هو موضوع إلى آخره فدي العبارة دي بتغر اللي بتغر العوام يبقى حاصل كلام الحافظ من الحجر في الحديث في شروط العمل بالحديث الضعيف أنه بالشرط الأول أو بشرط من هذه الشروط الثلاثة وهو قال يكون الضعف شديدا يبقى كده تأفل الباب على كل من ليس عالما بعلم الحديث وبعدين الأخ بيسأل يعني بقول أن في أحاديث البخاري استشهد بها وليست في صحيحة إزاي الكلام ده احنا بنقول البخاري لم يجمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه إنما قال أخرجت من الأحاديث عن صحيحة وتركت من الصحاح لحال الطول لأن هو لو حب يجمع كل أحاديث صحيحة في كتاب واحد لعظم الكتاب جدا والكتاب اسمه كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر الجامع الصحيح المختصر البخاري له شرط في الأحاديث بتاعته كل الأحاديث التي وافقت شرطه خدت حطها في كتابه والذي لم يوافق شرطه مش ضعيف إنما على شرط مسلم مثلا أو على شرط إمام آخر وهو صحيح يبقى البخاري التزم في كتابه بشرط خاص هو ألزم نفسه به وترك من الصحاح أحاديث كثيرة يعني كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري نفسه روى في هذا الكتاب أحاديث لم يروها في كتاب الجامع الصحيح فالحاصل أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة إنما خرج بعضها يعني الأحاديث كتاب البخاري بدون المكرر تقريبا ألفين وكسر طب هي الأحاديث الصحيحة ألفين وكسر لا الأحاديث الصحيحة تنيف على عشرين ألفا تنيف على عشرين الفن فيعني البخاري لما بيحتاج بحديث مش من لما بي في في في في في فقه أو في حال أو في سلوك مش لازم بالضرورة كل الحديث هذا مما رواه في صحيح الأخت بها بتقول يعني إن في حديث إن ربنا عز وجل ممكن يجيب للعبد طلبه عشان ما يسمعش صوته هذا طبعا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومساله تقول كيف أعرف إذا كنت مستجابة الدعوة أم لا ده هذا يحتاج إلى وحي وحي ما فيش حد مننا أبدا من بني آدم يقدر يقول لإنسان أنت مستجاب دعوة إنما الكلام ده يقوله نبي نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل أنت مستجاب الدعوة غرص يبقى مستجاب الدعوة أما فيما عاد ذلك فهذا افتيات على الله عز وجل لا يحل لأحد أن يتهجم عليه وأخيرا الأخ يسأل عن اسم الله الأعظم فهو قد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم على قدّ الله باسمه الأعظم الذي إن به أجاب، فاسم الله الأعظم موجود في هذه في هذا الدعاء وفي صورة الإخلاص كما هو واضح من سياق الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.